عرف الغوى فأباح سرا خافيا ودنى فكان القلب منه الرائيا عرف الهوى فأباح سرا خافيا ودنا فكان القلب ودنا فكان القلب من غرائيا لما يا بحسرا ولكن ذا في حب من يهواه صارت ثانيا آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه, آه لما يبح سرا ولكن ذا تغ في حب من يهوا وصارت ساميه لا لوما انباح المحب بسرري فيما اذا كان الحبيب الجانية كيف الملام ومن احب بمهجتي انواره شعت على جلاسيا الله الله كيف الملام ومن احب بمهجتي أنواره شعت على جلاسيا حسب الجهول بأن عيني رأسه بهما يرى ما كان مني خافيا لا خوف إن زاد العذول ملامة فلأن حبي كالجبال الراسيا حسن الحبيب إلي اهدى حله حسن الحبيب الي اهدى حله نسجت بلحظ عيوني وفؤادي لحظ العيون إلى الفؤاد مسدد وسهام غال النفس كانت قاضيا قضت الليالي بدت أرعى نجمها تبدو لعيني ثم تغدو نائها في حبها لقيت أعتا محنة كانت علي من الليالي القاسية لولا غواها ما استطعت لحملها لكنني المحمول في بلوائيا آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه لولا غواها ما استطعت لحملها لكنني المحمول في بلوايا قد حيرت في تدبير امري شأن من القس سلاحا وكان طوعا راضيا سلمت امري سلمت أمري, سلمت أمري لست أرجو غير أن أحيا وقلبي من سواها خاليا سلمت أمري لست أرجو غير أن أحيا وقلبي من سواها خاليا في صدها عنوان كل عدالة وبهجرها ربك نفوسا عاتيا تختار من تبغي قديما وصله وتصده إن كان عنها ثانيا احكامها التجري على العشاب كده والاصل في الاعيان كان لقائيا صلى الله وعلى سيدنا محمد وعلى اله تختار من تبغي قديما وصله وتصدق إن كان عنها ساهيا أحكامها تجري على عشاقها والأصل في الأعيان كان لقائيا لا باختياري او بامري ملتما ارجوه منها يوم كان وصاليا اثنيت ذاتي في بهاء جمالها فكسيت حلة فضلها المتوالية اثنيت ذاتي أفنيت ذاتي أفنيت ذاتي في بهاء جمالها فكسيت حلة فضلها المتوالية فإذا نطقت فإنما نطقي بها وإذا سكت لسان حالي كليا فعرفت أن الأمر كنه أن الأمر كنه غامض يجنوه صدق محبتي وفنائها فظهرت بالاسماء في الوانها تظهرت بالاسماء في الوانها تتهمت سر وعنائت حبرات اسماء ومجلى صورة هي في الخفاء وراء جوهر ذاتيا حبرات اسماء ومجلى صورة هي في الخفاء وراء جوهر ذاتيا لولا ذوات الخلق ما ظهرت لغا في الآي معنى قولها يا عبدي يا لولا ذوات الخلق ما ظنرت لها في الآي معنى قولها يا عبدي, يا عبدي لأنت الحكم في إظهار ما يملى عليك فامتى سر ظهوريا يملى عليك فامتى سر قد كنت كنزا في الخفائي سترا احببت اظهار الخفائي بخلقيا قد كنت قد كنت كنزا, قد كنت كنزا في الخفائي سترا احببت اظهار الخفائي بخلقيا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 قد كنت كنزاً في الخفاء مستراً أحبت إظهار الخفاء بخلقيا فخلقت خلقاً من نفائس صنعتي سجدوا لجيبة عزتي وجلالها عرفوا بأني في الحقيقة واحد عرفوا وما عرفانهم إلا بياء لقد خلقنا لإنسان في أحسن تقوم هذا عرفوا بأني في الحقيقة واحد عرفوا وما عرفانهم إلا بيها تلك المعاني لا يقوم بحقها إلا محب ذاق طعم شرابيا تلك المعاني لا يقوم بحقها إلا محب ذاق طعم شرابيا حق اقترى ان العوالم كلها مقحوره وعماد قولي حاليا سلمت تسليما الضعيف للعزيز وعلمت ان الخير في استسلامي الله <وس> يا تلك المعاني لا يقوم بحق ذا إلا محب ذاق طعم شرابها حق ترى ان لا والما مقهورة وعماد قولي حاليا سلمت تسليم الضعيف لعزها وعلمت أن الخير في استسلاميا كنت نسلم الضعيف في اللي اعززه سلنت الضعيف في اللي اعززه وعلمت ان الخير في تسلمي